بسم الله الرحمن الرحيم يقال ترى دفتاعه شق القلق وان يروا اياتي يعرض ويقول سحر مستمر فكذبوا واتبعوا اهواء اه فكل امر مستقر ولقد جاء امر من الانباء ما فيه ملجج حكمه بالغصن فما تهن من نور تتولى عنهم يوم يدعو الذاعي لا شيء نفر قش عن أبصارهم يخرجون من الأجدات كأنهم زراد منتشر مهضعين إلى الذاعي يقول الكافرون هذا يوم عشر فَذَبَطَ لَهُمْ قَوْلُهُمْ إِن تَكَلَّمُوا عَبْدَنَا قَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي نَضِلٌ فَأَثَرَتْ سَتَكْشَلَ وَابَ السَّمَاء يَجْرِي اللَّهُ الْأَرْضَ وَيُرِيهَا فَخَلَقْنَا سَمَاءً وَعَلَاءَ إِنَّمَا قد قَدَرٌ وَحَمَلْنَا زَكَّاتِ الْوَاحِدِ وَذُسُرَ بِجَهْرٍ بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ فِي وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فَخِيفَكَ عَذَابِي وَلُظَى وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عادٌ فَخِيفَكَ عَذَابِي وَلُظَى إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مفتم تنزع الناس كأنهم أعجاب نخل منقع فكيف كان على ذيل ونذر وَلَقَدْ شَرَعَ الْقُرْآنَ لِكَلֶا فَهَلْ مِنْ مُدَّثِ كَذَّبَتْ ثَمُودُ مِنْ نُذُرٍ تَقَالُوا أَبَشَرًا مِنْ وَاحِدًا مَّتَّبَعُهُ إِنَّ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَسُرُّوا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ سَيَعْمَهُونَ وَلِلْكَذَّابِ الْأَشِدْ إِنَّهُ مُرْحِلٌ لَاقِتِهِ لَسَنَهُمْ تَرْسِقُهُمُ الرَّصَادِرُ وَنَبْدَأُهُمْ أَنَّ الْمَا اَوَّلُهُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَر فَلاَ دَوَّ صَاحِبُهُمْ فَتَعَاقَبَ عَقْرٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ وَلَقَ بِيَسْتَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْقِنَا بِالنُّذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً سَلَامٌ عَلَيْهِ حَافِظًا إِلَّا آلُ لُوطٍ إِنَّنَا مَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ شَكَوْا وَلَقَدْ آنَ لَهُمْ بَطْشَ سَلاَفَتِهِمْ عُذْبٌ نُذُرٌ قالا ماذا راودوه عن ضيفه فصدنا اعينهم فصدو عذابي ونذر ولقد صدمه بكرة على مستقيم هلوب عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من ذكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَاءَةٌ مِنَ الذُّلِّ أَمْ يَقُولُونَ لَنَحْنُ جَمِيعٌ وَكَفَىٰ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بل الساعة موعدهم والساعة أدها وعمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجودهم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَوْ كَانَ أَمْلَتَنَا أَشْيَاعٌ فَهَل مِن مُّدَّةٍ وَكُلُّ شَيْءٍ تَأْتِيهِ بِالضَّبْرِ وَكُلُّ نَصِيرٍ وَفِيدٍ مُفْتَطِرٍ لِلْمُسْتَقِيمِ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِيَادًا لِمَنْ يُكْفَأُ ذَا